ما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأنطنا عليهم مطرا فسأى مضول مطر المنذرين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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطات المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين